كُلَّمَا مَدَّهَا أُولَٰئِ وَهَٰؤُلَاءِ مِن عِقَابِ رَبِّكَ كُلَّمَا مَدَّهَا أُولَٰئِ وَهَٰؤُلَاءِ مِن عِقَابِ وَمَا كَانَ عِقَابُ Estak fitz asoota Umenik Blake